يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليك وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليك وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه ya rabbi salli ala muhammad ya rabbi salli ala ya rabbi bil fadila يا ربي ورضعني الصحابة يا ربي على محمد يا ربي صلي علي يا ربي صلي على محمد salli ala muhammeda ya rabbi Hvala što Ya Rabbi ya sami' وماناك يا ربي صل على محمد يا ربي صل على سبيل يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا Ya Rabbi salli ala Muhamad Ya Rabbi salli ala Ya Rabbi 1. Ya Rabbi salli ala Ya Ya Rabbi salli ala Ya Rabbi salli wa اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه بسم الله الرحمن الرحيم 124. فتحنا لك فتحا مبينا ليكفر لك الله ما تقدم ميذا بك وما تأخر 125. ويتم نعمته عليك ويهديك وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فكل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم إن الله وملائكته يوصلون <تصفيق> على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ صلي وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي القلب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب علم القلب 111. والبين والزائل والذاهيم 112. يسبه الآفل والمائل والطال والقارب 113. ويوحده الناتك والصامت والجامد والذائم يغرب بعلي الساق ويسكن بفله الظاريب لا إله إلا الله حقيم أظهر بديع كمه في ترتيب تركيب هذه الكوالب خلق مخا وعظما واجدا وورقا ولحما وجلا وشعرا بنظم المؤتنف متراكيب مما إلا فكه يخرج من بير السلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساطة كرمه ينزلوا في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فونيله المطالب فلو رأيت الخدام كياما على الأجلام وقرجانوا بالدموع السواقب والقام بين نادم وتائم وخايف لنفسه واتب وبكم من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وكنفاشوا بالمتلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعود أحد من القوم وهو خائب لا إله فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الدين اللازم وعرض فخره على وغان هذا سيد الامياء وجل الاسبياء واكرم الحبائب اللهم <تصفيق> صل صلي وسلم وبارك علي كل هو ادم قال ادم به ينله عن المراد قيل هو قال نوح به ينجو من القرك ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل غَنَّى إِبْرَاهِيمُ بِهِ تَقُومُ حُجَّتُهُ عَلَى أُبَّانِ الْأَصْنَامِ وَالْكِوَاكِبِ قِيلَ هُوَ قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب القريم الذي يلبسته حلة 111. وتوجته بتيجان المهابة والإفتخار 112. ونشرت على رأسه العصائب 113. قال هو نبي استخرته من لؤي يموت أبوه وأمه ويغفله جده ثم عمه الشهيق أبو طالب الله رحمن صلِّ اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه يُبْعَثُ مِنْ تِهَامَهِ بَيْنَ يَدَيِّ الْكِيَامَةِ فِي ظَهْرِهِ عَلَامَةِ تُذِلُّهُ تُدِعُهُ السَّحَائِبِ فَجْرِيُ الْجَبِيلِ لَيْلِيُ الْذَوَائِبِ أَلْفِيُّ الْأَنْفِي مِمِيُّ الْفَمِنُونِيُّ الْحَاجِبِ سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع التباك ثاقب قدما أقبلهم البعير فأزالا ما من المحن والنوائب آمن به الظبوسا لمس عليه الأشجار وخاطبة الأحجار وحن إليه الجزع حنين حزين نادب يده تظهر برقة ما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للحدمة على الدوام مراقب إن أذي يعف ولا يؤكب. وإن خوسم يسمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رقبة لا تنبقي قبله ولا بعده لراقب في موكب من الملائكة يفوك على سائر المواكب فإذا ارتكى على الكونين والفصل عن Wa wa sallayna ilan gumbikun sayni kuntulahu <tip> اللهم صلي وسلم وبارك عليه ثم رده من العرس قبل أن يبرد الفرس وقد نال فإذا شرفت تربة من منه بأشرف قلب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم <تصفيق> صلى اللهم صلي وسلم وبارك عليه فسبحان من خسه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب أحمده علم اذا هو لا شريك له هو رب المشارق والمغارب واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى سائر الانام اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اول الماذر والمنقم صلاه والسلام دائمين متن جمين يأتيك إِهُ يوم الج منت غر خ ص وَصل وَب <وبرك> صلي وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح بإيراد حديثين جَزْرُهُ عَظِيمًا وَنَسَبَهُ كَرِيمًا وَشَرَّدْتُهُ مُسْتَقِيمًا 119. في حقه من لم يزل سميعا عليما صلي وسلم وبارك عليه الحديث الأول عن البحر العلم دافق وإلسان القرآن الناظق أو حدي علماء لله رضي الله عن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وجا كريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفين عام يسبئ الله ذلك النور وتسبح الملائكة فَلَمَّا خَلَكَ اللَّهُ آدَمَ أَوْدَعَ ذَلِكَ النُّورَ فِي تِينَتِهِ قَالَ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْبَتَنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْأَرْضِ فِي ظَهْرِ آدَمٍ وَحَمَلَنِي فِي السَّفِيلَةِ فِي سُلْبِ نُوحِ وَاجْعَلَنِي فِي سُلْبِ الْخَلِيلِ إِبْرَاهِيمِ حين كُذِبَ بِهِ بِالنَّارِ وَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَوَ جَلْ ينكلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بيني آبويا 119. وهما لم يلتقي على سفاح القدر 110. اللهم صلِّ وسلِّم <الربا> اللهم صل وسلم وبارك علي Hadi th-thani ya ntha ibn yasar nanka bil ahbar ghalan allamaniya bit كان يختمه ويدخله سنوك فلما مادى بفتاته فإذا في نبي يخرج آخر السماء 118. ويجده بمكة 119. وهجرته بالمدينة 110. وسلطانه بالشام 111. kunu khayran anbiya'i wa ummatuhu umam yunqbiruna allaha ta'ala 'ala kulli 121. مسايف يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاة 122. ثلوذي ينولون بغير حسابه وَاذْكُرُوا الذِّي يذُنُّ بِذُنُوبِهِمْ وَخَطَايَاهُمْ فَيَغْفِرَ لَهُمْ وَاذْكُرُوا الذِّي يذُنُّ بِذُنُوبِهِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ اذْهَبُوا فَابْحَثُوا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا وَجَدْنَا هُمْ أَسْرَفُوا عَلَى ووجرن عمالهم مِنَ الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد اللهم صل وسلم وبارك عليه فقل الارجو عزتي وجلالي لا جعلت من اخلص لي بالشهاده كما كذب بي 121. أدخلوهم الجنة برحمتي 122. يا عزى جواهر الوجود وخلاصتيك سير سر الوجود غَنَّى شِرٌ وَلَوْ جَاءَ بِبَذْلِ الْمَجْهُودِ وَوَاصِفُكَ عَاجِزٌ أَنْ أَصْرِي مَا حَوَيتَ مِنْ خِصَالِ الْكَرَمِ وَالْجُودِ الْكَوْنُ يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعولى لك شهود <تصفيق> اللهم صلي وسلم علي وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك علي احضر قلوبكم يا معشر ذوي الباب حتى ولكم رأي سمعاني يا جل الأحباب المخصوص بأسرف ألقاب أراج إلى الملك الوهاب أدى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما نوان زهور السمس الرسالة في سماي الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنجيب المملكة جبريل من أهل من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء كله في هذه الليلة لابت لأمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صلي وسلم وبارك علي اللهم صلي وسلم وبارك علي فتنَزل عش وَتَركد وَاستمشرا وَدد الكُس وَوه مد 119. وامدلت السماوات أنوارا ودجت الملائكة دليلا وتمجيدا واستغفارا 111. سبحان الله تمام حملي فلما اشتدى بيطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله لم <تصفيق> ألم Oh. <laughs> وسلم وبارك عليه وان صلى الله عليه وسلم احسنا نسخا وخلقا وأهداهم إلى الحق تركان كان خلقه الكرآن وشيمته الغفران ينصه للإنسان ويفتر سَحُ فِي الإحسان وَيَغْفِرُ عَنِ الذَّنْبِ إِذَا كَانَ فِي حَقِّهِ وَالسَّبَبِ فَإِذَا تُنَوَّى اللَّهُ لَمْ يَكُنْ أحد لغضب من رو و مجد تنبا وَلَوْ كَانَ مُرَّا وَلَا يُطْمِنُ لِمُسْلِمِ الْقِشَّا وَلَا دُرَّا مَنْ نَذَرَ فِي وَجِيهِ عَلِمَنَّهُ لَيْسَ بِوَذْهِ كَذَّابِ وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا شرفك أن وجهك تأتو كمر وَإِذَا كَلَّمَ الْلَاسَ فَقَلَّمَ يَجْنُونَ مِنْ كَلَامِ أَخْلَى ثَمَرٍ وَإِذَا تَبَسَّمَا تَبَسَّمَا مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ وَإِذَا تَكَلَّمَ مجر يسكت من ذلك الكلام وإذا تعدذ فقالن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف منتي وَإِذَا جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ بَكْ يَتِيبُهُ فِيهِ أَيَامًا وَإِن تَقَيَّبُ وَيُجَدُ مِنْ وَاسَنُ تِيبٍ وَإِنْ لَمْ يَكُونَ قَدْ وَإِذَا مَشَى بَيْنَ عَصْحَابِهِ فَكَأَنَّ لَهُ بَيْنَ النُّجُومِ الزُّهُرِ وَإِذَا أَكْبَلَ لَيْلًا فَكَأَنَّ النَّاسَ مِنْ نُورِهِ فِي أَوَانِ الزُّهُرِ وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليديم والأرمنة قال بعض واس فيه ما رأيت من ذي لمة سودا في حلة حمرا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه علي. يا بدر التم 122. وآشى كل كمالي 123. ماذا يعبر عن أولاك مقالي 124. أنت الذي أشركت في أفك العلاء 125. فمحوت بالأنوار كل ضلالي وَبِكَ اسْتَنَارَ الْكَوْنُ يَا عَلَمَ الْهُدَى بِالنُّورِ وَالْإِنْعَامِ وَالْإِفْضَالِ صَلَّى عَلَيْكَ اللَّهُ رَبِّي دَائِمًا أَبَدًا مَعَ الْإِبْكَارِ وَالْأَصَالِي وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خسهم رب العلا بكمالي الله ما صلع صلع ربانك علي